فتAFX فينا فتكون طيرا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كثفت بني إسرائيل عاك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن غدا إلا سحرا مبين وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيُّنَزِلَ عَلَيْنَا أَيُّنَزِلَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَىٰ السَّمَاءِ قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم, ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة, مائدة من السماء تكون لنا عيدا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا ما إدا من السماء تكون لنا عدا تقولن لا عدا لأولنا وأخرنا وآيت منك ورزقنا ورزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزّلها عليكم فما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 قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام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 فَإِنَّ مَن ماتَ وَفَّيْتَ نِقُم تَنْتَرَقِب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ نكا العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله هذا يوم ينفر ضع الصادقين صدقهم يوم ينادوا ضع الصادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها